واكتب إن شاء الله لك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدق لي أختي يعني إحنا البناء توجع مش عارفين والله إيه اللي إحنا نقدر نعمله فإحنا دلوقتي كل حضرتك اللي إحنا عايزينه إحنا عرفنا ان في أسر من سوريا نساء وأطفال وصلوا القاهرة نعم إحنا على تم استعداد احنا إحنا كويس. نعمل معهم أي حاجة كويس. أي حاجة احنا الدعاء ده لنا نهرى بندكي وربنا معنا ومعهم يا رب ومع كل المسلمين إن شاء الله النصر قادم للسنة الأهل السنة بإذن الله ربنا حينصرنا عليهم حسب الله. الله ونعمل وكيل يعني أنا بتيالي بالدعاء بتاع كل المسلمين ده إن شاء الله حننتصر حننتصر الله. والله بإذن الله, الله. وحن... وربنا يرينا يوم في في هذا البشار ال... إن شاء الله سيأتي والله لك أني أرى مصرع هذا القرد أمامي ولا تحسبن الله رافلا عما يعمل الظالمون الله يمهل ويمهل لكنه لا يهمل ابدا جل جلاله معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل ازيك يا شيخ مصعد عامل ايه الحمد لله والله ان عينا لا تدمع وان القلب لا يحزن واننا محزونون على محزونون على في سوريا نعم والله لو فتح الباب لتبرع عشرات الألاف من الشباب في مصر في أروحهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بنقمته على بشار أليم في هذه الليلة المباركه اللهم عاجل اقمتك اليوم او غدا على بشر الاحسان امين امين اللهم ارنا فيه اياتك آمين, امين اللهم ارسل عليه مرضا ليس له دواء وداء ليس له علاج آمين. اللهم انتقم منه وخذه هو زبانياته يا رب العالمين امين يا رب يا لطيف بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك يا شيخ مشعل الحمد لله الرسول قال مثل المؤمنين في تواد وكمثل الجسد الواحد اذا اشتكى والله احد اعضاءه يشخ بهن سبع من اللي بيحصل يعني يعني امريكا لما خدت العرب وقتلو في افغانستان وعملت جسر جو ورجعه واعدم الاسلاميين اللي دقوا في افغانستان م. يعني هل هل سوريا مش اكرم من افغانستان يا شيخ وانت قناه الرحمه بعدين برنامج الساعه 12% ده بيتحالفين ومبارهم سنه وانتم ما بتسالوش حتى الاسلاميين احنا عن من الاسلاميين يعني عيب عيب عليكم كده ما بكم صوريش دورة سوريا خالص شو كان يا شيخ أولا نحن مهما فعلنا نفقى مقصرون مقصرون في حق إخواننا في فلسطين وفي سوريا لكن انا والله يا حبيبي كان لي حلقة من أربعة أشهر موجودة على موقع الرحمة اسمها رسالة إلى أهل سوريا أكثر من أربعة أشهر والشيخ محمد حسان عمل حلقة وتكلم في حلقات أخرى وكان في جمع من العلماء بالأمس على ما أعلم وتكلموا عن أهل سوريا وكل جراحات المسلمين جراحات تنزف في قلوبنا والله والله أنا لا أشك أبدا أنه لو فتح باب للتبرع بالمال أو بالغزاء أو بالدواء أو بالكساء لو فتح باب للجهاد في سوريا لخرج ملايين لا أقول آلاف ملايين من شباب المسلمين في مصر لكن حيل بيننا وبينهم ماذا نفعل سأقول في آخر الحلقة أنا أقول خرج المندوب الصيني وقال فيتو وخرج الروسي وقال فيتو واستمرت المجازر على قدم وساق وإلى الآن ما المطلوب المطلوب أن لا نسكت عن هذا المجرم المطلوب أن يكون لملوك وأمراء ورؤساء العرب موقف موقف مشرف وإلا سيلعن في والنبي قال قال تعالى وعزتي وجلالي لا من الظالم في عاجله وآجله ولا تنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره طب معايا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام, السلام ورحمه الله ملخينوشي بارك ملخينوشي الله خير يا شيخ الله فيك والله بس أنا عايز أعرف ايه الموقف فين هلك السعودية والقويت والأردن حاضر, حاضر هم مش بيعملوا حاجة ليس سبحان الله لا في قطوات على الأرض أنا هقول هلك وهقولك إيه المطلوب مننا خليت تصل في آخر بارك الله فيكم طيب ما المطلوب الآن المطلوب منا نحن ونحن ضعفاء وقد حيل بيننا وبين نصرة إخواننا حتى بالتبرع حتى بالكساء حتى بالدواء إن عجزنا عن كل هذا فلن نعجز عن الدعاء تقول للدعاء في مشكلة فلسطين تطلعوا يا شيخ تقول للدعاء في مشكلة العراق الدعاء في أفغانستان الدعاء في الصومال الدعاء في الشيشان الدعاء في كشمير الدعاء أيها الدعاء أولم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يرد القضاء إلا الدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء أول سلاح حارب النبي صلى الله عليه وسلم به في غزوة بدر كان إيه؟ دعاء أخذ يدعو ويدعو ويدعو حتى سقط رداءه عن كتفه والصديق من خلفه يقول يا رسول الله والله لن يخزيك الله أبدا سينفذ لك ما وعد الدعاء يا أخواننا الدعاء يا أخواننا عايز كل سجد ندعي لأخواننا في سوريا الدعاء والله يا إخواني ألا كنت في العمر من أيام والله في طوافي قل أن أطوف بالكعبة إلا وأدعو الإخواني في سوريا في سجودي في صلاتي في خطب الجمعة في دروسي الدعاء يا إخواننا لعل الله يستجيب من أم عجوز أو من شيخ كبير او من امرأة صالحة أو من طفل صالح فيرفع الضيمة عن إخواننا في سوريا الدعاء اتنين عايزين من كل أئمة المساجد على مستوى العالم الإسلامي قنوت في الصلوات الخمس أولم يشرع القنوت في النوازل إخواننا في سوريا في نوازل في نوازل إخواننا في فلسطين في نوازل إخواننا في الصومال في نوازل إحنا في مصر في نوازل ما الذي أعجز الأئمة عندنا عن الدعاء الدعاء يا أخوانا الكنوت في كل صلاة ثالثا مطلوب من ملوك وأمراء ورؤساء العرب أن يكون عندهم حمرت خجل يفعلوا شيء على الأرض إيه واحد ترضي السفير الروسي طرد عفوا السفير السوري ترضي السفير السوري العلويون سبعة تمانية في المية سوريا أهل سنة لكنهم متصلطون كل المراكز الكبيرة هم فيها هذا النصيري السفير النصيري العلوي الذي يعبد عليا يطرد من أرض الكنانة هذه الأرض الطاهرة يطرد من كل دولة إسلامية وكل سفير تستدعيه بلده من سوريا حتى يأذن ربنا بالفرج هذا يملكها كل رئيس وقد بدأت تونس وفعلت وفعلت ليبيا وفعلت الكويت والبقية تأتي إن شاء الله أربعة مطلوب من ملوك وأمراء ورؤساء العرب أن يضغطوا على الصين وروسيا اقتصادياً يا رجل ده أكبر سوق لمنتجات الصين بلاد العرب ده الصين بيكسبوا مننا كل سنة مليارات بيمصوا دمنا وبعدين يدعموا من يذبح أبناءنا الله مش قادرين ملوك العرب ورؤساء العرب وأمراء العرب يعملوا اجتماع كده برئيس الصين ورسيا يقول اسمع انت وهو انتم تتآمرون على ذبح إخواننا في سوريا خلاص قطع العلاقات الاقتصادية تقولي ازاي يا عم الشيخ خليك واقعي دول غراءوا اسوأنا بالمنتجات الصيني ده الغطرة اللي انت لبسها يمكن تطلع الصيني والبلطو يمكن يطلع الصيني والساعة صيني ده انت بقيت صيني خلاص اقول لك خلاص احنا بناخد منكم بضاعة بخمسين مليار هناخد بعشرة بس واي منتج صيني له بديل حتى لو غالي هجيبه. ما جيب من ماليزيا يا أخي مش مسلمين دول ادعم اقتصاد المسلمين يا أخي ما جيب من اندونيسيا يا أخي يا عم هات من تايوان هات, هات من اليابان هات من أي بلد لا تدعم هذا النظام المجرم والله العظيم لو اجتمع ملوك وامراء ورؤساء العرب وهددوا بالضغط في الناحية الاقتصادية على الصين وروسيا لا ركعوا هيركعوا دون ربهم الدولار دينهم المصلحة والله لو فعلوا لغيروا مواقفهم ويستطيعون أن يفعلوا وهم مسؤولون غدا بين يدي الله عن تقصيرهم إيه كمان إحنا مأك أفراد كل واحد اللي لادي يتصل بأي حد في سوريا مفتاح سوريا 9 9, -9 -6 -6 ولو كنت مخطئ إخواني في الكنترول ينبهون يعني ونستطيع أن نجد مفتاحه من أي أجل.